مقضون في سبيل الذي نسير فيه العيون فإنه تهيأ لك مكان للخياح إليك يا رب أصرق وإلى إله فصح من رسالة القديس بونص الرسول أشاء أن يزبان لكم أمر الراقي ليعلَك حزنوك ما يحزن باقي الناس الذي انما من كل من امن ان يسوع فبنا ثم قام فكذا لذلك أقول لكم بكلمة الراء وهو إنما نحن الأحياء الباقين إلى مجيء رب لم ندرك لأن الرب نفسه عند الهدى عند صوت رئيس الملائكة وبوق الله سينحدر من السماء